للطاغين مادا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وثاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بانفسهم كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا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 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل تيك حديث موسى إذ ناذاه ربه بالوادي المقدس قوا اذهب لا فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن ذَكِّ وَاهْدِك إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ لَايَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَاكَ قَالَ أَنَا رَبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَلُؤْلَا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها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 فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه لعما وما يدريك لعله يزكى 11. Or he remembers, then you will give him the wisdom. 12. But whoever is born, then you will be saved. 13. And what كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِن أَيِّ شَيْءٍ خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر للنسان طَعَامَهُ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ فَرِيعٌ شئ نيونيه وجنب يوم اذ مسفره ماحكتم ووجوه يوم عليها غبره ارهاقها قتره اولئك هم الكفره الفجره بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت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 إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بنفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم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 لَمْ يَرْجُ أَيُّ يَوْمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ أَلَا يَظُنُّ أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يَوْمَ يَقُومُ لله رب العالمين كلا إن كتاب الفضائل في سدين وما أدرك ما سدين كتاب منكم وين يوم إذن للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وَمَا كَذَّبَ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ تِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب لبرار لفي الدين وما أدراك ما علينون كتاب مرحوم يشهده المقربون إن لبرار لفي نعيم على لرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم.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 لا هؤلاء لضادلون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك ينظرون هل حوب الكفار ما كانوا يفعلون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 فَأَمَّا مَنُنْتِيَ كِتَابَهُ بِأَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَثِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنُنْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا تُبُورًا وَيُصَلَّ سَعِيلًا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 فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما ينعون فبشرهم بعذاب اليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أما ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوذود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل هلتيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من السماء دافق يخرج من بين الثلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم كبل السرائل فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع